هذا ما أعطان الله عز وجل على القرآن هذا ما اعطانا الله عز وجل على القران ولو اشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عنك وسمعت ما لم تسمع قدنك ووجدت ما لم يخطر على قلبك اعده الله عز وجل لمن اعده الله لابي الدرد لانه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر وصدق الله العظيم حين قال